وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 وَجَاءَ رَأَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَ وقال لهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه.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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ هَذَا خُسْرٌ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 لَا يُكَلِّفُ ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون نَّسِينَا ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيَّة أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون هَـذُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُ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 موعنة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللله أذن لكم قل آللله أذن لكم أم على الله تفترون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 ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن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 أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إلي و لا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 فكذبوه فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناهم خالائين واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم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 هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لم ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجبتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتونني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا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 سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا Sesungguhnya amanat Bih benu Israel, wa'ala min al-Muslimin. Al-an, wa'ad aqsiyat qablu wa'ku'at min al-Mufsidin. ونجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّنْ وما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 هم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم.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 وَنَاسُ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله. فلا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى dan sabar hingga Allah menghakim. Dia adalah Yang